النقطة تستعمل بعد نهاية الجملة تامة المعنى مثال العلم نور الفاصلة تستعمل بين جملتين بينهما حرف عطف مثال اقرأ الدرس جيدا ثم فكر جيدا فيه